بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 114. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 115. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عذو مبين 116. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديم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 تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذًا خاسرون فلم ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب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 وتركنا يوسف عندما ماتنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا تصبّر جميل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 ولقد همت به وهم بها لولا الرآبه نربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَفَتَحْنَا أَيْدِيَهُنَّ 114. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 115. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آموه ليسجنن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 114. إنه هو السميع العليم 115. ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 116. ودخل معه السجن فتيان 117. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر 121. أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 122. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 121. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 122. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاف ويعقوب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 126. ما متفرقون خير أم الله الواحد القهار 127. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا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 لا يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطع نعيديهم 124. إن ربي بكيدهن عليم 125. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 126. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإن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 117. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 118. ولما جهزهم بجهادهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين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 126. لعلهم يرجعون 127. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 128. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافرون 129. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنوا على أخيه من قبل، فالله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَاؤَنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إلَيْنَا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 117. لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا دَاءَ تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِلُ صُوَاعَ الْمَلِكِ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 119. في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 110. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد ساوى فاخل له من قبل 119. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون 110. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخد إلا من وجدنا متاعنا عدا إن إذا اللوالمون فلم يستئسو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباؤكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبلغ الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا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 أقبلنا فيها وإننا لصادقون قال بل سوالت لكم أعفسكم أمرا فصبوا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 117. وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 118. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله نه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل نظر وجناب ببواع مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا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 117. وهو أرحم الراحمين 118. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا 119. وأتوني بأهلكم أجمعين 110. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أنت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 117. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني 119. وسبحان الله وما أنا من المشركين 110. وما أرسلنا من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 124. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 125. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب